صلاة العيد أثابكم الله استووا استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا الله أكبر الله أكبر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 Allahu akbar Samia allahu liman hamida Rabbana wala kal hamd Allahu akbar Allahu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 لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم الله اكبر الله